أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ قَيْضَ لَهُ شَيْقًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَ قَالَ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدعون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن, من قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بالعون وملائكه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون